بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م نحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امن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 لا يرجو نِقَا الله فإِنَّ أَجَلَ الله لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ الله لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ الذين امنوا وعملوا الصالحات لنا كفرا عنهم سيئاتهم ولنجزي نهم ولنجزي نهم احسنا الذي كانوا يعملون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 نصر من ربك لا يقول اننا معكم ولا ان جاء نصر من ربك لا يقول اننا معكم اوليس الله بعلم بما في صدور العالمين وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمَةَ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ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 انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغ عند الله الرزق وعبده واشكروا له اليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير يروا في الارض فانظر كيف بدا الخلق ثم الله شئن نشئه اخره ان الله على كل شيء قدير معذب من يشاء ويرحم من يشاء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 كيائسهم يا رحمتي واولائك لهم عذاب اليم فما كان جواب قومه الا ان قال اقتلوه او حرقوا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً أُوثَاناً مَّا وَدَّتُّم بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَمِنَ لَهُمُ وَقَالَ إِنِّي مُؤَاخِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَكِتَابًا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 ان انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومي إلا ان ان قالهتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين قال رب صني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم للبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قالوا ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجي انه واهله الا امراه كانت من الغابرين ولمن ان جاء ا ترسلنا لوطا سير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 اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها ايه بينه قوم يعقلون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 وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقرون وفرعون وهامان ولقد جاء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 ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ بَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 ووحي إليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِنَّهُ الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا تاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وبتران قوم يؤمنون قل كف بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض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 العذاب ولا ياتي انن بغتت وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لما محيطه بالكافرين يوم يوشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجُلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ثم فإياك فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة رفا رفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعما اجر المؤمنين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 فَإِنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَن يَنجِّيَهُمْ مِنْ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ